احتزمت الصبر في فرق الهنم واعتليت الهامة العز ورقيت تربية عود انشجاع المنثلة ما تعودت انهونة ما رضيت يعني لو حلمي على وصلك فنم شفت حلمي كلها رقاد ومبيت لتشوف احلام غيرك تنبنة وابتدي واعيش حلمي لا وعيد